بوك الف ياش سبعون سبعون كعانة <تصفيق> الرغبة في فعل شيء الرغبة في فعل شيء بلتو <تصفيق> هل تحب أن تدخن؟ vil du gerne danse? Vil du gerne gå Vil du gerne danse? en du gerne gå en Vil du gerne gå du Vil gerne gå en Vil أحب أن أدخن. هل تريد سجارة؟ هل تريد سيجارة؟ هل تريد سجارة؟ هل تريد سجارة؟ هل تريد سجارة؟ هل تريد هو يريد تريد نار هل تريد أحب أن أشرب شيئاً. أحب أن أشرب شيئاً. Я бы хотел немного спиши. أحب أن أريح نفسي قليلا أحب أن أريح نفسي قليلا. Jeg vil gerne spørge dig om noget. O an oss aller gumj an? asalukum have as an? Jeg vil gerne bede dig om noget O an bo enåtlobber an. Og have enåtlob an! Jeg vil gerne invitere dig til noget O أن أدعوكم لشيء. أحب أن أدعوكم لشيء. عفواً ماذا تريد حضرتكم؟ عفواً، ماذا تريد حضرتكم؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ هل أو هبتي؟ تفضل, تفضل حضرتكم شاي؟ أو تفضل حضرتكم شاي؟ نريد أن نذهب إلى البيت. نريد أن نذهب إلى البيت. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ هل تريدون تاكسي؟ يريدون أن يتصلوا بالتلفون يريدون أن يتصلوا بالتلفون ويجب أن تذهب إلى www.book2.de فور أتسي og for at downloade den sidste nye version.